أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نسلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن في العون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفه يستضعف طائفه منهم يذبح أبنائهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه ك. ضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم أمة ونجعلهم يوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري في وهامان وجنودهما منهم وجنودهما منهم أن كانوا يحذرون.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 وقالت امرأة فرعون قرة عيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا, أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد عم موسى فارغا إن كاد سلة لولا هنا على قلبها لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قضي فبصرت مني عن جنبي وهم لا يشعرون وحرا عليه المرابع من قبل فقالت هل أدلكم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 ولما بلغ شده واستوى أنتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتنا لهذا من شيعته هذا من وهذا من عدوه فاستغاثه الذي شيعته على الذي من عدوه فوكذ فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إن غف فيلي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين فاصنع في مدينتي خائفا يترقب فاذا الذي استنصر فاذا الذي استنصره بال استصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدره لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمن إن تريد إلا ذرث الارض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينه اسا قال يا موسى ان الملائكه ياتمرون ان الملائكه اني يقتلوك فخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولما توجهت للقاء مديا قال عسى ربي ان يهذري اهدني ربي ان يهديني سويس السبيل ولمن ورد ما اجدنا وجد عليه امه من الناس يسكون ووجد من دونهم امراتين ووجد من دونهم امراتين نبيل فثقالهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني فقال ربي ان من سئلت الي من خير فقير فجاءت واحدهما تمشي على السحيان كأجر من سقيت لنا فلما جاءه وقف عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت الساجر إن خير من استأجر فالقوي الأمين قال إن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 بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وتار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال فالنون فلما اتى غادود من شاطئ وادي الايمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله إني أنا الله رب العالمين وَأَن الْقِيَافَك فَلَمَّا رَأَيْتَهَا تَمْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ فَلَمَّا رَأَيْتَهَا تَمْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعْطِبْ يَا مُوسَىٰ خُذْهُ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 عليه معيار أي يصدقني إني أخاف أي يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما ما ونجعل لك ما فلا يصلون إليك ما قالبون فلما جاءهم موسى بأياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سح مُصدَرَى وما سمعنا بهذا في أبائِ الأولين وقال موسى ربي أعلم بما قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هماد على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع لعلي أطلع إلى إلى موسى وإني لا أظن وإني لأظن من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبغناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وَأَجَعَلْنَا هُمْ أَئِنَّتَيْ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُصَرُونَ وَأَذْبَعْنَا هُمْ فِي هَذِهِ الْجَنَّةِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْضُوْحِينَ وَلَقَدْ جَاءَتِنَا مُوسَى الْكِتَابَ